رضيلة الشيخ يقول السائل إذا اشتهدت في توقيت المنبه لكي أقوم لصلاة الفجر والعصر وهي صلاة البردين التي تختبر المؤمنين من المنافقين ولم أقم كثيرا إليها مع أن اشتهدت فما حكم ذلك أثابكم الله بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن ولا أما بعد فقد ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما عرس في مقدمه من الغزوة غزوة تبوك وسار إلى آخر الليل قال يا بلال لألن الليل فأمره أن يرقب الفجر فأخذ العلماء رحمهم الله من هذا دليلا على أنه إذا ترك أحد يوقظ النائم أو يتابع وقت الصلاة فأنه لا بأس ولا حرج على الإنسان أن ينام وبناء على ذلك فالأخذ بالأسباب المعين على الاستيقاظ لصلاة الفجر معتبر لكن الاشكال ليس هنا الإشكال إذا تكرر من الشخص فوضع المنبه فأصبح لا يقوم إلا في النزر القليل فحينئذ معنى أن سهره هو الذي يؤدي إلى إضاعة صلاة الفجر فنقول له لا يجوز لك أن تسهر سهرا من غير حاجه يؤدي إلى إضاعة وقت الفريضة فالشخص مثلا تجده يسهر إلى الساعة الثالثة من الليل أو الرابعة من الليل ثم ينام قبل الفجر بساعة ويضع المنبه ويقول لشخص ايقظني وهو ثقيل النوم ولا يستيقظ ثم يقول قد فعلت ما علي نقول ان هذا التساهل والسهر ولا أظن شيئا يضيع على الناس كثيرا من الخير مثل انتشار كثرة السهر وكان الناس بخير حينما كانوا على البكور ويتركون السهر فالسهر لا خير فيه إلا إذا كان لأمر استثناه الشرع كما في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يكره النوم قبلها أي قبل صلاة العشاء والحديث بعدها كما في الصحيحين فقوله كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها الحديث لأنه سيؤدي إلى السهر والسهر هذا سيؤدي إلى الغفل عن صلاة الفجر أو على الأقل لو قام يقوم كسلانا ولا يخشع ولا يؤدي للصلاه حقها وحقوقها فالمنبغي حفظ حق الله سبحانه وتعالى وتعاطي الأسباب في القيام لهذه الصلاة ونسى الله عز وجل المعونة على ذلك والتوفيق والله تعالى أعلم